صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والطور وكتاب مستور في رق الشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا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 تِيُونَ وَنَعِيم فَاهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيم قُلُوا اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى السُّرُرِ نصفو فيه وزوجناه بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألسناهم وما ألسناهم من عملهم من شيء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأن لهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ان كنتم من قبل ندعو انه هو البر الرحيم فذكر فما ان تهن نعمه ربك بن كاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر تربص به ريب المنون قلت ربص فإنني معكم من المتربيين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوى الله بل لا يؤمنون فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هم الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُنْقِذُونَ أَمْ عندهم خساب أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلقان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم